لا تنسى ربك فالأذكار أنواه واذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق أخيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الذاكرون سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار ومع الكائنات كلها وهي تسبح الله عز وجل الواحد الغفار ذكرنا أنواع عديدة نتجاوب معها في التسبيح واليوم نقف مع أنواع أخرى من خلق الله عز وجل تتجاوب تسبيحا في فلكها كل في فلك يسبحون وإن من شيء إلا يسبح بحمده الحيتان في البحر السمك بأنواع كلها بلطي بوري موسى استكوزا كابوريا حيتان درافيل أي قرش أي سمك أجبك قول عليه وإن من شين إلا يسبحه بحمده الحيتان تسبح الحيتان تسبح أين هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل إن تسبيحها منه تسبيح استغفار تسبيح استغفار الحيتان تستغفر لبعض خلق الله وهم العلماء فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن نحظى بمثل هذا الاستغفار شوف ربنا سبحانه وتعالى علم الحيتان أن تستغفر للعلماء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار تسبيح لأن احنا قلنا من ضمن الأذكار من أنواع الذكر ذكر الاستغفار أشرنا إليه في حلقة سابقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر حتى الحيتان في البحر تستغفر الله عز وجل وأذكر قصة طريفة تعلمناها ونحن صغار من المجلة المحترمة براعم الإيمان التي تصدر مع مجلة الوعي الإسلامي تلك المجلة الراقية الرائقة عند والد الله يرحمه من الستينيات ونا دايما كنت أقرأ في براعم الإيمان فيها فكان فيها قصة صغيرة ما أنساها والله العظيم ومن يومه أنا أحب الذكر صراحة كان فيه رجل صياد قصة رمزية عشان لك ان كل حاجة بتسبح ربنا وتعلم الذكر يعني في صياد هو وبنته بيصطادوا في البحر نقولها لأولادنا عشان ما ينسوش ذكر ربنا فالصياد بيصطاد ويطلع السمك ويقول تحطه في الإناء المخصص أو الوعي المخصص لجمع السمك فالصياد يصطاد ويدي البنته والبنت من وراء أبوها تاخد السمكة ترميها النحية التانية في البحر تاني آخر النهار وصلوا عند الشط يلا يا بنت السمك بقى عشان نروح ناكل منه وعشان نبيع شوية نجيب فلوس نصرف على نفسنا فشالت الإناء أبوها بيبص لقى الإناء فاضي الله فين السمك اللي استدناته للنهار يا بنت راح فين قالت له راميته في البحر الله بقى أنا استد من هنا وانت ترمي في البحر بالنحية التانية لماذا يا بنياتي قالت يا أبي أما قلت لي إن السمك التي تقع في الشبكة والسنارة تقع في الشبكة والسنارة لأنها غفلت عن ذكر الله أنا لا أحب أن آكل سمكا لا يذكر الله هي القصة رمزية عايز يعلم منته يقول لها إن اللي يغفر عن ذكر الله يقع يقع في المشاكل ويقع في الهموم ويقع في ال... في في نصب الناس عليه ويقع سبحان الله فانتذكر ربنا سبحانه وتعالى تبى دخلت في حصن حصين فالحيتان تسبح تسبيح استغفار وتسبيح ثناء على الله عز وجل النمل النمل واحنا عندنا صورة في القرآن اسمها صورة النمل يسبح بحمد ربه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ليصلون يعني يدعون يدعون لمعلم الناس الخير هنا معلم الناس الخير اللي هو إيبا أي خير سواء بيعلمهم الشريعة الدين أو بيعلمهم الهندسة أو الطب أو الزراعة أو التجارة أو الحدادة أو النجارة أو الميكانيكا أو الخياطة أو الاقتصاد المنزل أي علم فيه خير للناس كل من يعلم خيرا للناس علم ديني أو دنيوي وعن دنيا صالحة الله عز وجل ومن في السماوات ومن في الأرض حتى النمل في جحرها حتى الحوت في البحر يس يستغفرون له ويصلون عليه صلاة الله عز وجل أن يثني على عبده وأن يرحمه صلاة الملائكة وبقية المخلوقات أن يذكروا العبد ذكرا حسنا ويقولون يا ربنا هذا عبدك عمل صالحا فاغفر له وارحمه يب إذن النمل يسبح بحمد الله وإحنا بس فالحين نجيب البدرة كده والرش ونموت النمل أنا مش بقول أني ده غلط وإنا بسامناها عن قتل النمل أولا نعم قتل النمل أو والصرد والسرد والهدهد اللي أربعة دولة لكن لما يكون النمل مؤذي جاز أن تتعامل معه بما يمنع ضرره أما لو أنت قاعد في الطريق أو في الشارع أو النمل مش هتئذيك طالع على حيطة ملاش علاقة بأي حاجة تقعد تسلى وتقتل نمل لا سيبها تسبح ربنا سبحانه وتعالى الخيل تسبح بحمد الله الجماعة اللي عندهم خيول ما شاء الله والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل تسبح الله عز وجل والعجيب بقى أن الخيل بتدعي لصحابها لأن الخيل تلاتة خيل أجر وخيل لصاحبها أجر وخيل لصاحبها ستر وخيل على صاحبها وزر اللي الخيل بتاعته أجر ليه علفها وروثها وروحها ومجئها وتحركها وأكلها وشربها وقيامها وقعودها في مزان حسناتك حتى الروث بتاعها في مزان حسناتك إيه أجر يعني كل حركتها وأكلها وشربها اللي هي الخيل التي تعد للجهاد في سبيل الله الخيل الوقف اللي معموله لمصلحة المسلمين طب الخيل الستر اللي عامل مزرعة خيول علشان يطلع منها النتاج بتاعها والمهر ومش عارف ايه ويبيع ده ربنا حيسطره ويكسب مكاسب كتيرة طب الخيل الوزر اللي هم عاملينها عشان السبق الحرام الرهان عليها السبق الحرام اللي بترهنوا عليه او علشان يمشي يتبختر ويتكبر على عباد الله هو اللي عنده خيل وبيتقي ربنا فيها له كل يوم دعوتين الحديث ده رواه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه من كلام أبي ذر قال إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين ربنا يأذن للفرس العربي كل يوم مع الفجر يدعو دعوتين يقول شوف الفرس العربي حيدعي لصاحبه يقول له اللهم خولتني من خولتني من بني آدم خولتني يعني ملكتني اللهم ملكتني من ملكتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وأحب ماله إلي أدي الدعوتين أن, أن أكون من أحب أهله إليه ومن أحب ماله إليه إذن الذكر على لسان الخيل ذكر دعاء للمؤمنين والذكر منه ذكر ثناء وذكر دعاء وذكر استغفار الهدهد يسبح بحمد الله وأشهر هدهد عرفوا التاريخ هدهد سيدنا سليمان عليه السلام لما سيدنا سليمان تفقد الطير قال ما ليه لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذ إلى آخر القصة المعروفة شوف الهدهد هيقولي عن ملكة سبأ بلقيس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الشيطان ضحك عليهم ولهاهم بالدنيا والحضارة والعمارة والكلام ده وغفلوا عن ذكر الله وعبدوا معاه غيره أشركوا بالله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون شوف الهدهد بيقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد بيسبح ربنا هدهد كان سبب في إسلام مملكة سبأ انت بقى سبب في اسلام من ان شاء الله بذكرك لله وبدعوتك يا رب افتح قلوب الناس على ايدينا يا رب واجعلنا من الذين يدلون الناس عليك ويأخذون بنواصيهم اليك فالهدهد ذكر الله بيقول ان الشيطان ضحك عليهم بالعمارة والحضارة وانشغلوا بالدنيا حتى لا يسجدوا له الا يسجدوا لله زين لهم الدنيا وانهم يعملوا كل حاجة من اساليب الدنيا حتى لا ينشغلوا بذكر الله حتى لا يكونوا مع الساجدين لله ألا يسجدوا لله لألا يسجدوا لله الذي يخرجوا الخبأ, في الخبأ يعني الحاجات المتفونة في الأرض وفي السماء والهدهد عنده حسية اكتشاف ما تحت الأرض من الماء وغيره ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم فحصلت القصة اللي احنا عارفينها في سورة النمل فكان الهدهد بذكره لله سببا في إسلام المملكة سبحان الله عموم الطير بقى عصافير غربانها بلابل أي طواويس أي حاجة من من بغبغانات أي طير بيذكر لا زقزقة العصافير الصبح كده وانت رايح الشغل كده خاصة وانت في الريف سمع زقزقات العصافير معلش ما تبقاش بللة تسمع زقزقات العصافير تقول ايه ما شاء الله كله بانتو بتسبحهم وانا غفلان سبحان الله لا اشتغل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وطول ما تسمع زغزقات العصافير يشتغل انت كمان ما يكونش الطير أعبد لله وأذكر لله مني ومنك عموم الطير ربنا قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وقال الله تعالى في سورة النور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافت بتصف الأجنحة كده وبتقبضها والطير وهي بتطير في السماء بتسبح الله عز وجل والطير صافت كل قد علم صلاته وتسبيحه كل كائن له صلاته له تسبيحه وابن آدم معلش بن قسين النوع الغاب منه هو اللي بيغفل عن ذكر الله وعن صلاته بأطير والجماد له صلاته وله تسبيحه ربنا يثن عليه وانت غفلا عن ذكر الله رحم الله أبي ورحم الله آباءكم علمني أبي وأنا صغير في الابتدائي وكان معي إخوتي كان عند العصاري كده ساعة العصاري مجموعة من الكروانات عارف الطائر الكروان بليه ليه صوت جميل فكان الكروان ده يجي كده عند العصاري ويبدأ يصدر الصوت الحلو بتاعه فوالدي رحمة الله عليه ورحمة الله وأباءكم جميعا يقول لي, لي كده ويقول لي إخواتي عارفين الكروان بيعمل اي دلوقتي يا أولاد؟ نقول له بيغني نقول لا بيذكر الله بيذكر الله هو بقولك ده صوته بيغني زي الكرم مش بيغني بيذكر الله قلها صح قالوا لدي بقى رحمة الله عليه ده بيذكر الله يا ولاد مش بيغني عارفين بيقوله يا ولادي الصوت بتاعه قلنا له لا قال بيقول الملك لك الملك لك الملك لك إحنا بقينا والله بقيت من يومها كل ما اسمع صوت الكرانة أقول الله الملك لك الملك لك الملك لك هو والد عايز أرب لنا المسألة فأسأل الله يجعل ذلك في موازين حسناتي وأن يرحمه رحمة واسعة ويرحم جميع موت المسلمين وأن يبرك لنا في أمهاتنا يا رب العالمين شوف يبعموم الطير تسبح كل قد علم صلاة وتسبيحة الجماد ذكرناه من قبل وفي النهاية كل الكائنات تسبح بحمد ربها في آخر سورة الزمر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بين الخلائق بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين خلاص دي اخر حاجة بعد فصل ال... بعد الفصل بين الخلق كلهم قد الله عز وجل بين عباده بين المؤمنين والطائعين بين الظالمين والمظلومين بين الح... الحيوانات كلها حتى الحيوان اللي عنده ارنو نطح اللي ما عندهش حيتحكم بينهم وده ما ليهش ارنو وده ليه ارنو وينطح عارفين القصة طيب قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قال ابن كثير اي نطق الكون اجمعه ناطقه وبهيمه الإنسان والجن والجماد والطير وكله نطق الكون أجمعه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله فجميع المخلوقات تحمد ربها وتسبحه فاللهم اجعلنا من المسبحين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اذكر إلهك للأذكار